يا فتى الإسلام ماذا غيرك غيرا أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك غيرا. أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ في الدرب الشراء كيف تغفو فتاة توحيد هل, هل الأعداء في الدرب الشراء كانت الدنيا ظلاما دامسا بسدي الدنيا وبئس المعترات بين موؤود ومفتون وفي رحة الظلم زمام لا يفات أمة انتهت على غير هدى بين تضليل وإرهاب وشاك خبرى للحق نور خاطع أنزل القرآن للدنيا ملاك أسر الصبح وعادت مكة ووار منبع النور وإشعاع الفلاك وقامت جيوش همها نصرة الحق تذك الظلمدى يفتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يفتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتاة توحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشراء كيف تغفو يا فتاة توحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشراء وأرى اليوم حمل حق غدا مسرح العابث حين لا ينتهى الإسلام فتى الاسلام هل قلت لي ذنب بالمخافي هل ترى عيش المعاصي أعجبا أمتي قد علقت فيك المنا فاستفق وانهض وغادر مرجعك عد إلى الرحمن في طهر تجيك مركب النصري إلى العليا معك وترى الابطال اسعد الشرى تشتهي يوم الفداء ان تتبعاه يا فتى ماذا غيرك الذي المجد وهذا المجد لك يا فتى ماذا غيرك غيرت لنل المجد وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتاة توحيد هل هيئ الأعداء في الدرب الشراء <تصفيق> كيف تغفو يا فتاة توحيد هل هيئ في الدرب الشراء نسأل الله صلاحا عاجلا إنما الغافل في البلوى هلاك قد كفانا ما مضى من بؤسنا ربنا اكشف ما بنا فالأمر لا يا فتل الإسلام ماذا غيرك أسل المجد وهذا المجد لك يا فتل الإسلام ماذا غيرك المجد وهذا المجد لك كيف توقف يا فتاة توحيد هل هيا الأعداء في الدرب الشرق كيف توقف يا فتاة توحيد هيا هي الأعداء في الدرب الشرق